قال أجزل الله مثوبته قوله تعالى وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها انا بما أرسلتم به كافرون قد بينا الآيات الموضحة له في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها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 وقوله تعالى وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا قد قدمنا الايات الموضحه لذلك في سوره الكهف في الكلام على قوله تعالى ولا اردت الى ربي لا خيرا منها منقلبا قوله تعالى ويوم نحشرهم جميعا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 فيقول أأنتم اضللتم عبادي هؤلاء ام هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم الآية قوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا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 قوله تعالى وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا مشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير ما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أنه أهلك الأمم الماضية لما كذبت رسله وأن الأمم الماضية أقوى وأكثر أموال وأولاد وأن كفار مكة عليهم أن يخافوا من إهلاك الله لهم بسبب تكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم كما أهلك الأمم التي هي أقوى منهم ولم يؤتوا أي كفار مكة معشار ما آت الله الأمم التي أهلكها من قبل من القوة جاء موضحا هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله تعالى كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثار في الأرض وقد قدمنا بعض الكلام على هذا في سورة الروم في الكلام على قوله تعالى وأثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها قوله تعالى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة المؤمنون في الكلام على قوله تعالى أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون وقوله تعالى قل ما سألتكم من أجر فهو لكم قد قدمنا أيضا الآيات الموضحة له في سورة هود في الكلام على قوله تعالى ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله قوله تعالى قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قد قدمنا الايات الموضحه له في سوره بني اسرائيل في الكلام على قوله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وقوله تعالى قل ان ضللت فانما اضل على نفسي وان اهتديت فبما يوحي الي ربي قد قدمنا الآيات التي بمعناه في سورة الأنبياء في الكلام على قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف في معرض بيان حجج الظاهرية في دعواهم منع الاجتهاد قوله تعالى وقالوا آمنا به وأنا له التناوش من مكان بعيد ما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الكفار يوم القيامة يؤمنون بالله وأن ذلك الإيمان لا ينفعهم لفوات وقت نفعه الذي هو مدة دار الدنيا جاء موضحا في آيات كثيرة وقد قدمنا الآيات الدالة عليه في سورة الأعراف في الكلام على قوله تعالى يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق وفي سورة مريم في الكلام على قوله تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وفي غير ذلك من المواضع وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة وأن لهم التناوش من مكان بعيد أن تدل على كمال الاستبعاد هنا والتناوش التناول وقال بعضهم هو خصوص التناول السهل للشيء القريب والمعنى أنه يستبعد كل الاستبعاد ويبعد كل البعد أن يتناول الكفار الإيمان النافع في الآخرة بعدما ضيعوا ذلك وقت إمكانه في دار الدنيا وقيل الاستبعاد لردهم إلى الدنيا مرة أخرى ليؤمنوا والأول أظهر ويدل عليه قوله قبله وقالوا آمنا به ومن أراد تناول شيء من مكان بعيد لا يمكنه ذلك والعلم عند الله تعالى بهذا أيها المستمعون الكرام ينتهي ما وضعه المؤلف رحمه الله في تفسير سورة سبا فتكون لقاءاتنا القادمة إن شاء الله في تفسير سورة فاطر فحتى نلقاكم قريبا نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته